أطرح عليكم الآن سؤالا، هل منا من يتمنى أن يتخذ قراراً لكنه لا يستطيع؟ نجد البعض يقولون أنا أخاف من اتخاذ القرار، وهناك من يقول أخاف أن يسخر الناس من قراري كلنا نتمنى أن نفعل أشياء كثيرة ومتعددة، مثل تعلم لغة معينة أو ممارسة رياضة ما أو الاستقلال في العمل أو الزواج من فتاة معينة، فنجد أنفسنا نبدأ فيما نرغب فيه ثم نتوقف دون أن نكمل ما قررناه فالشاب الذي قرر أن يجتهد في دراسته في المدرسة الثانوية ليلتحق بكلية الطب وعندما حقق قراره إذا به يفشل في الكلية وذلك لأن طموحه توقف عند دخول الكلية فقط ولم يمتد لما بعد ذلك وأعرف أناسا كثيرين يقومون بعمل برنامج حمية ريجيم قاس، إلا أنهم لا يستطيعون أن يستمروا فيما بدأوه، فيعودون إلى ما كانوا عليه، بل أكثر مما كانوا عليه، مما يؤدي إلى زيادة أوزانهم أكثر وأكثر، وهناك من يقول أنا لا أستطيع أن أتخذ قراراً، وهذا في حد ذاته قرار بعدم اتخاذ قرار،